بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تدلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وكذب بالحسنى فسنجسره للعسرى وما يغني عن حماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصنعها إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسنجن ذكا وما لا احد عنده من نعمه ترضا الا باغ اوجهه ربي الاعلى ولسوف يرضى